وَأَنَّىٰ يُكَذِّبُونَ وَأَنْتُم تَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيهِمْ رَسُولُهُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ إِلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ لَا حَقَّ تُقَاتِي وَلَا مَوْتٌ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً انفَتَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنَامَتِي فَأَصْبَحْتُمْ بِنَامَتِي إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين سودت وجوههم فاجفرت بعد ايمانكم فذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون وام أبيضت وجوههم ففي رحمة الله من فينا خالدون تلك آيات الله نتلع عليك بالحق وما الله يريد ظلما لمعالمين